وإذا قيل لهم ماذا أن هازل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء ويقول أين شركاء الذين كنتم تشقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا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 كذلك فعل الذين من قبرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء وعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبرهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين